بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحى ومن اتبع هدى ثم أما بعد فهذا مجلس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى وكان هذا في ليلة الأربعاء السابع من رمضان للعام الثامن من بعد الأربعاء والألف مجلس كنا قد وصلنا إلى قول الإمام أحمد في الفقرة الثالثة والثلاثين وانتهينا من الثانية والثالثين ونبدأ إن شاء الله في اتقارات الفقرة الثالثة والثالثين ومن لقياه ومن كافر عذبك ولم يغفف يعني أن أن الكفار إذا ماتوا على الكفر إنما غيرهم النار لا خلاص لهم منها إنهم صبحانه وتعالى قضاء, قضاء مبرما لا مرب له ولا رب, ولا رب لقضائه أن من لقيه كافرا أو مشركا أو منافقا النفاق الأكبر أنه سبحانه وتعالى يعذبه العذاب الأكبر وأنه حالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا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 يخشون اسد القشير من سوط كاظم وكان يستعيذون بالله من كفر ومن نفاق ومن شرك ومن سوط كاظم وايضا جاء هذا في ادغيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم <تصفيق> فلا يامن مكر الله ان القوم الخاسرون اقرا مزبوط والرجم حق على من ذنب وقد أصن إذا, إذا اعترف أو قامت عليه بينا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجم ال... وقد رجم من الراشدون هذا الأصل بيان شرعية الرجم الرجم الزاني المخصن وقض عده الإمام أحمد رحمه الله وتعالى من أصول السنة وإن كان هو يعني في في أصله وعبده من المسائل التي تتعلق بأبواب الفقه لما حدث من انكار بعض أهل البدع لهذا الخطم الشرعية فدخل في في منات الأصول الاعتقادية يعني يعني أنك تعتقد شرعية رجم الزاني المخصن هذا الاعتقاد قد خالف فيه اصحاب البدع من الخوارج ومن المعتزلة حيث ان الخوارج يعني من اصولهم الاخذ بالقرآن دون السنة هم يمكنون الاحاديث الاحاد يمكنون حديث الاحاد وهو <تصفيق> وقد كان في أول الأمر نزلت آية الرجل والخوارج كذلك نعم وإن كان يعني في بعض قوائف الخوارج من لا ينكر الحديث الأحد ولكن الخوارج الأوائل يعني أغلب قوائف الخوارج الأوائل كانوا ينكرون أو لا يأخذون الحديث الأحد في العقيدة بالخصوص ونزلت آية الرجم في أول الأمر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 يعرف عن طريق السنة والخوارج ما أخذوا بهذا يعني لم يثبتوا حكم الرجل للسنة واعتبروا أنه قد نصخ من القرآن بالكلية تلاوة وحكم ويعني من ثم عد أئمة السنة أو بعض أئمة السنة حكم الرجم يدخل في كتاب الاعتقاد وفي باب اصول الاعتقاد وعلى يعني هذا المنوال يعني ادخلت بعضه المسائل التي في أصلها مسائل فقهيه في داخل ابواب اصول الاعتقاد مثل ادخال مثل ادخالي حكم الايه المسحه لماذا ادخل في كتب الاعتقاد لان الرواقب الشيعة يخالفوا في هذا خلق فصارع شعارا من الاهل السنة وكذلك ايضا يعني اللي اعترافوا بحكم الرجل خالف فيها الخوارج والمعتزلة فصارع شعارا للسلفيين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 هاتين الشعيرتين ليس من باب انه قد خالف فيهما قوايت من اهل البدع ولكن خالف فيهما وسط المسلمين بسبب المعصية وليس بسبب الاعتقاد ها واضح الفرق يعني اغلب من من من يحلقون لحاهم من ايه من عامه المسلمين حلقوا اللحيه البناء عن بدعه عن معصية وضعفة الإمام أو عن جهل بالحكم الشرعي وكذلك النساء أغلب النساء التي لا يلبسنا النقاض أو لا يعني يرتدين الحجاب أو الخمار فعلنا هذا عن معصية عن عن, يعني عن عدم يعني التزام بالحكم الشرعي من ناحية المخالفة اللي الشرعية المبنية على على المعاصي وليست المبنيه على البدعه فلذلك لا يصح ان ان ان يتم ادخال اعتقاد يعني وجود اللحيه ومشرعيه النقاط في ابواب الاعتقاد لان لا يعني لا يعلم فرقه من فرق اهل البدع خالفوا في ايه في شرعيه, هدين أو في شرعية هدين هذا بخلاف بخلاف حكم المسح بالخفين وك وكذلك بخلاف الاعتقاد بشرعيه الرجل يعني وقد اوتي القائل بهذا اوتي من قبل اعتقاضي هو وهو لما قال بهذا القول قاله بناء انه كان انه اعتقد تكثير المصرع المعصي فمن ثم يعني جمع بين هذين من هذا الباب حيث انه اعتقد تكثير وساط المسلمين من الذين يصرون على معاصيهم فلذلك اعتبر اعتبر وإن أنه يصرح بهذا في خصوص هذه المعصية ولكنه يصرح بعموم اعتقاده هذا الباب أن كل من أصر على حلق لحياته يعدوا عندهم من الذين استحلوا هذه المعصية ومن ثم يعدوا كافرا فعلى هذا أدخل هذه المسالة في الباب الثاني لا اعتقد يعني اغلب وساط المسلمين اصروا على الحلق للث ليس كذلك كذلك اغلب نساء المسلمين اصروا عليه على على على عدم الاعتراف بمشروعيه النقاب جهلا او ايه او معصيه أو شهوةً. يعني بعض النساء يعني بسبب جهلهم او غلبه الجهل عليهم هم لا يعتقدون بشرائية النقاب أساسا يعني لا يعتبرونهم من الحكام الشرعية وإن كان هذا الأمر بدأ, بدأ يقل بسبب يعني انتشار الكلام في مشرائية النقاب فالجهل بهذه المسألة قل ولكن الغالب الآن على, علي, على هؤلاء النص وإنهم يعني وإن اعتقدنا لان النقابه من الاحكام الشرعيه ولكنهم لا يرونه يعني واجبا عليهم ويصرون عليه على عدم الالتزام به من الناحيه العمليه فعلى يعني منهج هذا القائل يعد هذا ايه يعد هذا من الاصرار على المعاصي التي تدخلهم في المستحلين هم من ادخل هذا في ابواب لي الى اعتقاد ولماذا خصها هاتين الايه السعيرتين هذين الحكمين لغلبة المخالفه فيهما يعني, يعني كما قال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان فانه لما اتبع الشيطاني في المساله الاولى يعني يزره الشيطان الى الى بدعه الى البدعه هو هل توجد فرقا فرق اهل البدع قالت بعدم مشروعيه الحجج قال <تصفيق> بهذا من بعض اصحاب الياسبوهات من ايه المعاصي لكن لا يوجد هذا شعار لا هذا كشعار من شعارات اهل البدع واضح ان طارق منين الايه؟ الموضوع هذا لا يعد شعارا لفرقه ولكن أغلب من يقول بهذا من أصحاب الشهوات ليس من أصحاب البدع على دين عرفوا ببدعه وتميزوا بها عن بقيه المسلمين هو يعني لا يظن قال هذا من هذا الباب يعني هو لم يقل هذا لانه مثلا عرفت مثلا فرقه معينه او طائفه معينه بالقول بهذا وصار وصار شعارا لها اسلموا عرف الروافض بال بانكار المسحه لكن قال هذا لان هذه المعاصي على ايه هذا في تصريحي ان اغلب المسلمين الان ايه وقعوا في هذه المخالفه فاخذها من جانب المعاصيه ليس من جانب الالبدعه ف... فاشهد يا بركه الله في الرجم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ايضا بالكتاب الله ولكن نسخت الآية من جهة التلاوة وبقيت من جهة الحكم الصلاة وقد دوا باء البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب رجمه المخصن وذكر تحت هذا الباب حديث علي رضي الله عنه وفيها أنه أتى بامرأة فرجمها ثم قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني ذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفيه أماه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي له براجل ان يعترف اعترف بالزنا في فرجه ما هو صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> وايضا اخرج البخاري في موضع اخر وكذلك الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قرأ عمرو ابن الخطاب من على منبر وصول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أنزل الله عز وجل في حكم الرجل وقرأ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 آية الرجم وعملنا بها فلا يعني يأتيننا آية أو فلا يظن النظام أن الرجم ليس من كتاب الله أو بنحو ما قال يعني رضي الله عنه تعالى وأرضاه فهذا يدل أيضا ان عمر رضي الله عنه فعل هذا أو قرأ هذا الكلام على المنبر إيزانا وإشعارا بأنه سوف يأتي بعد ذلك من ينكر شرعية الرجل وهذا حدث بالكامل وكان هذا اتلاء من الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يعني حكم بنسخ آية الرجم من ناحية اتلاوة وأبقى حكمها اتلاء لعباده يميز بين المتبع الصادق وبين الشاك المرتاب من أهل الأهواء <تصفيق> الذين ينكرون أو يتأولون سنة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ويطعنون في السنة <تصفيق> فيه فيحدث التمييز ويحدث و... و... <تصفيق> ويتم التزيل بين بين المتبعين والمبتدعين و يعني حتى لو لم تثبت ايه الرجم التي نسخت فقط ثبتت الاحاديث الصحيحه التي في درجات الصحه خري اليوم مسلم صلى الله عليه وسلم ضرب رجما رجم ضرب وراجم هذه المراه التي جاءت تائبه اليه وقال صلى الله عليه وسلم يعني انها تابت توبه لو عليه على على اهل على وفي روايه اخرى قال لقد تاب التوبه لو تابها صاحب مكث مغفر صاحب مكث نعم له ولذلك لا العلامة ربية حفظ الله وتعالى ورحمنا وإياه في شرحيه هنا على أصول السنة ما يلي نقرأ هذا الفائدة وهذا حكم الله الله في التوراة والإنهي والفرآن من الأحكام التي ويقفت فيه وأحطرت في الشريعة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 فرايناها وحفظناها ووعيناها وحافظناها فرايناها ورجم رسول الله الله عليه رسول, رسول الله ورجمنا بعده فاقشى اياتي يقائل ويقول اننا لا نجد الوجب في القران فيضل لترك طريقه طرق طريقه من فرائض الله نزلت في القران ثم قال وحق الذاني وحق الذاني رجل او إذا كان هناك اقرار او بينه او, كانت أو, كانت الحبل أو كان الحبل او الاعتراف وكان كان الحبل او الاعتراف ليس هنا وكان الحد الرجل يرجى مبينة بالشهود وهم الأربعة فإذا كانوا ثلاثة يشهدوا عليه يقام عليهم حد القد نعم يعني يشترط في إقامة حد الرجل ان يشهد أربعة شهود ودول أنهم قد رأوا هذا الرجل مع هذه المرأة في وضع الزنا وكما جاء في الحديث يعني <تصفيق> يعني المرود كأنهم رأوا المرود في المكحلة يعني لا شك في الزنا يعني في تلبسهما بالزنا وهذا يعد من يعني من أعظم الأمور التي تميزت دي هذه الشريعة أنها ليست يعني كهذه الشرائع الوضعية التي وضعها البشر يعني تترك ثغرات في بعض الاحكام يستطيع كما يقال ايه رجاله القانون الواضع ان يدخلوا من خلالها لتبرئه المتهم او للحكم عليه ظلما لا الله سبحانه جل ده يعني ليس كمسله شيء وكذلك احكامه الشرعيه ليست احكام البشر ليست ليست ايه كحال احكام البشر التي يعتريها النقص وتعتاريها الطغرات فلذلك وضع الله عز هذه التشريعات المخكمة في الحكم على الزاني وفي الحكم على الرجل والمرأة بالزنا الذي يترتب عليه أن يخكم عليهما بالقتل بالرجل فاشترت أربعة شهود كما قال الشيخ أكمل لا بد ان يتوفر اربعه وانه يراه هذا الرجل اتى هذه المراه وراى الميتة في حدى راى ذكره في فرجها صراحه لا تقبل منهم الشهاده إلا إذا كانوا اربعه وإذا كانوا عن مشاهدة واذا كانوا عن مشاهده يقينيه مستيقنه استيقنا استيقنا راوها هذا خيانه خيانه بالاداء وخيانه بالاعراض نعم قال تعالى لو جاءوا عليه باقضاء في مدى لم ياتوا ان لم ياتوا فاذا لم ياتوا فاذ لم ياتوا, لم يأتوا أن الله هم الكاذبون نعم او يعترف تبع طرف ماعذ الغامدي نعم او يظهر الحمل من المراه ويظهر الحمل يظهر من المراهه لمراه المرأة. فاذا ظهر الحمل فهو خير شاهد فالشاهد لا يغجم الا بنيه اما اما اربعه كما ذكرنا لكم وان هي اعترفت ثاني نفسها ان هي اعترفت ثاني نفسه رجلا يعترف الزان نفسه نفسه رجلا او مرأة واما ان يظهر ان يظهر الحبل واما ان يظهر الحبل في الرغمة فهذا حد الزان المحصن والمحصن هو الرجل الذي تزوج مرأة بعقد صحيح وجامعها في هذا النكاح فهذه هي الشروط أن يكون عاقلاً غير مجمون ويكون دارغاً غلى وصدي ويكون حراً غير عقل لا. إذا كان عقلاً أو أمتاً لا. ولو كان تزوج زواجاً حرائياً فإن حدهما نصف, نصف حد القر نصف حد القر نصف حد القر وهو الجنب يعني خمسين الرجم لا ينتصد لأن حتى الحر غير المنصلي ذكر ام انثى قال تعالى الذانيه والذاني فجد كل واحد منهما بها سجدا ولا تاخذكم ولا تاخذهم بهما رافه في دين الله ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله نعم ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله لا تاخذكم نعم اه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فحق الرقيق على النصف من حد القرى خمسين جلدا ولا رجل على الرقيق ولو تزوج زواجاً شرائياً وبعقب صحيح ليس عليه إلا نصف حد القرى وهو خمسون جلدا قال صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاق لقد رجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نحن فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب وقد رجم وقد رجمت وقد رجب الكلام على هذين الفقرتين وكما يعني ظهر لكم انه يشترط في الرجل أو في المراه التي لذان يرجمان ولذين يرجمان أن مخصنين وما هو شرط الاحصان ان يتزوج الرجل المراه بعقد ثرين صحيح ويبني بها لكن مجرد العقد بدون البناء لا يجعله مخصنا وكذلك يعني أن يتم ضبطهما في حال الزنة بالصورة التي بيينت في كلام الشيخ ربيع يعني أن يشهد أربعة شهود علي عليهما فإن شهد ثلاثة فقط يعني يقام الحد يعني إن شهد دون الرابع أو شهد أربعة ثم راجع منهم واحد يقام حد القفض على الثلاثة فيجب أن يوجد أربعة شهود عدول يجتمعون عليه على الشهادة بهذا وهذا حتى لا تصير أعراب الناس لعبة في أيدي أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات فلو كان الأمر مفتوحا أو لو ترك الأمر يعني هكذا بدون هذا الضابط قام الأدعياء الذين يريدون أن يشويهوا أعراض نساء المسلمين أو أعراض رجال المسلمين ودعوا على كلان أو علان هكذا أنه أنهم رأوه في حال الزمن ها ويأخذون هذا يعني تسلية لهم ولعبة ولكن لو علموا أنهم لو, لو, لو إيه لو, لو أنه لا يؤخذ أولا إلا بقول العدون فلن يؤخذ بقولهم إن كانوا ليسوا عدونا وكذلك أنه لا يؤخذ إلا بقول أربعة دون أن ينقص منهم واحد ولو علم أنه لو سبت أن أحدهم يعني تراجع عن هذا هذه الشهادة أو أن أحدهم قد كذب في هذه الشهادة أنه سوف يقوم عن حد القصر نفكروا الف مره قبل ان يقدموا على مثل هذه الشهاده لأن حد القصف ليس, ليس هينا فمن اجل هذا وضع هذا هذا الضابط الشرعي المحكم هزا لكل الاطراف حتى لا يحدث ايه يعني الخوض في اعراض المسلمين بغير بغير استحياء وبغير يعني خوف او وجل وكما يعني قال أحد السلف إن الله عز لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إنه ما من لم يرتبع بكتاب الله يرتبع به بالسلطان ومن أجل هذا ودعت هذه الضوابط الصرعية المخكمة يعني من أجل أن يعني يسود الأمن والأمان وأنت سودة اطمئنين في مجتمعات المسلمين. افتكرتي بعد ان شاء الله تعالى. ماذا؟ ده الشيخ ربيع وانا ليس علي حد رجم علي الجلد فقط، يجلد. يجلد. يجلد 50 ايه؟ 50 حتى كانوا محصنون لأنه كما قال الشيخ ربيه من الغلماء يعني كما قالوا بناء على الأدلة الشرعية أن العبد سيأخذ نصف الحكم الذي على الخر وليس هناك تنصيف في, اللي في, اللي في الرجل فلذلك إيه وليس عليه إلا الجلد عبدالعيد حديث وطعب زلذ ابو بكر اه ف... عمر بالقصر لا اصبر لا ادري الله تعالى له هناك صلاه اخر قرائك <تصفيق> لا تقول لا تخص عليا رضي الله بالامامه نعم من هذا يعد شعارا من شعارات الشيعة الرافض قل امير الأمين علي وقل علي رضي الله نعم كل دعاء مذكور الا بالصلاه على, علي النبي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني أنا لا لا لا احفظ ولا اذكر الحديث هذا اللفظ لكن الذي يعني انا اذكره واحفظه أنه جاء الحديث الذي حسانه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله لم الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم تره أو خسره يوم القيامه اذن لدي اشكر اما هذا الذي انت ذكرته الان انا انا حد علمني ما ما اخلاه يا صفحه ويعني الامر فاضل الى مراجعه شاء الله تعالى توكلت توكاله نغفر له المكوس والضرائب هذه الضريبه اه نعم المكوس هي الضرائب الضرائب ضريبه جمع ضريبه هذه الضرائب التي تؤخذ بغير حق من اموال المسلمين نعم يعني استثنى من هذا بعض الرسوم التي قد يفرضها له الامر بعد ان ياخذ اموال الزكاه واموال ال نعم هو هو الشيء اللي تخص اهل الذمه ها نعم. الجزيه هو الجزية الجزية التي من اهل الذمه فان واجب ان هذه الأموال يعني لا تكفي وهو يحتاج إلى بعض النفقات الزائده فبعض اهل المجازه ان يؤخذ يعني بقدر معين ها حتى يصد مثلا حاجة الجيش في حتى يصد بعض الحاجات التي يحتاج إلى بيت ومال من الإسلامين وهذه هي مسألة فيها تفصيلات يعني نذكورها في كتب الفقه يعني ليس هذا الموضوعها في البحث أو في التفصيل ولكن الشاهد ان الأصل في الضريبة التي يلمكش نتخرب ونتعد كبيرا من إيمان الكبائر بدليل هذا الحديث طيب لا يجوز لا يجوز الا الا اني لما اضطر اني اني اني اخد افسه يعني لمن ايه لمن مثلا يعني عنده وصار, وصار يعني استمراره في هذه التجاره مرتبط مرتبطا بهذا ليس له مورد للرزق الى هذا الباب وما يستطيع ان يتركه فنقول لهم إن, إن, إن, إن, ان اضطر ان يفعل هذا يجبر يعني لا لا يجبر ان يعني إن, ان يدفع هذه الضريبه اه ها مش كده بالظبط ده كل ده اه لا حد بيكبر ده ده الفقر حقيقي اللي هو عنده الفقر <تصفيق> هذا هذه من الامور تعمد بها البلوى يعني مثل هذه الامور يعني ما نستطيع نفتها فيها بقوله تعالى فاتقوا الله مستطاة فاتقوا الله مستطاة وصلى الله على محمد وعلى آله واصحابه